فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ولقد رسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله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 Yasumu nakum su al ghabib, wajudhbihun anakum, wajasthhiyun nisalakum, wafi zalkum belaumir Rabbukum agyim, waizta'adhan Rabbukum lain shakrutum laazidan وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ وَقَالَ مُوسَىٰ إِنْ تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله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 قالت رسلهم أَفِي اللَّهِ شَكٌ فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم و يؤخركم إلى أجر مسمى Qalul, kalau Anda hanya orang-orang seperti kami, dan ingin menyebabkan kepada kami, dan menyebabkan kepada kami, dan menyebabkan kepada kami, dan menyebabkan kepada kami, dan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 وَمِنْ وَرَاءِهِ عَذَابُ النَّارِ مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيَحُ فِي يَوْمٍ عَاصٍ فِي الَّا يَقُدِّرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ الظَّلَالُ الْبَعيدُ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 وقال الضعفاء للذين استكبروا اننا لكم تبع ان كنا لكم تبعا فهل انتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء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 وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَنُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِي إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلِ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 فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ سَرَابِينُهُمْ مِنْ قِطْرَانٍ وَتَعَى وُجُوهُهُمْ نَارٌ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ إن الله سريع الحساب هذا بلاء للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو